ودى المحدث انها لم تعجز وان غنت فيا لذة الابصار والاسماع وان انست وامتعد فيا تلك المؤانسة والامتاع وان قبلت فلا شيء اشه من ذلك التقبيل ان حور الجنان قد تزينت لك وأنت ساهل فإن الحور العين هن نساء الجنان وواحة الطمأنينة والسواح. يا واهما يا مؤثرا دنياكا يا لاهيا يا ناسيا أخرىك حور الجنان إلى اللقاء تأهبت. مشتاقة, مشتاقة يا غافلا للقاك يا واهما يا مؤثرا أخراك حور الجنال إلى اللقاء تأهبت مشتاقة يا غافلا للقاك هي في انتظارك يا أخي فلتجتهد وهفو لمن تهفو إلى لقياك فهي التي إنلت منها نظرة غسلت همومك كلها وأساكا وهي الجميلة والرقيقة إن بدأت والفؤاد وحسنها أعياك وإذا مشت وتمايلت وتدللت لم تعد عنها طرفة عيناك كلماتها. نظم يسيل عذوبة وإذا سمعت غناءها أشجاكا وعلى الأسرة ما ألذ لقاءها في قبلة تحظى بها شفتاكا في الجنان حبيبة في وصلها ستنال كل هي في جنان الخلد غض طرفها حتى تتجيء لبيتها وتراكا ولك المزيد وكل ما قد تشتهي إن كنت أهلا يا أخي لذاك إن كنت تسأل يا أخي ما مهروف فاجعل صلاتك في الدياج منهرها واجعل حياتك في رضا مولاك واجعل لربك بالدعاء تبتلا فعساك أن تحظى بذاك عساك